السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفر نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنهم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 كل محدسة بذاء وكل بذاء ضلاله وكل ضلاله فنار. وقفنا عند أمر تعزية، وبعدها قال باب الصبر عند المصيبة، وقد تكلمنا في هذا. ثم البكاء على أمر الميت، وهذا أمره سهل، فأمر البكاء. أجازه الشرع وإنما المحرم هو النوح لذلك قال بعد البكاء الذي هو جائز في الشرع قال باب في النوح وكلمة النياحة النبي عليه الصلاة والسلام بين أنها من أمور من أمور الجاهلية والنياحة فصلها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حديث في الغاب فقال عليه الصلاة والسلام عن امرأة من المبايعات للنبي عليه الصلاة والسلام وهذه جهالة صحابية وجهالة الصحابي لا تضر بالإسلام كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه في ألا نخمش وجها خمش الوجه ألا وهو اللطن ولا ندع ويلا أي ندع على أنفسنا بالويل ولا نشك جيبا شك الجيب هو قطع اللبس من الأعلى ما كان من تحت الرقبة اسمه الجيل ولا ننشر شعرا وهذا مفهوم فهذه الأمور كلها من أمور الجاهلية بل هي من أمر الكبار فهذا تبين لنسأل معنا كلمة أنياح وأنياحة كبيرة وهي من أمور الجاهلية هنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة سيقى أبي داود إسناد من طريق هشام بن عروة عن أبيه الذي هو عروة بن عن ابن عمر قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعزب ببكاء أهله عليه فذكر ذلك لعائشة أي هشام بن عروة واضح ذكر ذلك لعائشة عوى معزرة ذكرها لعائشة فقالت وهل تعني ابن عمر أي أبا عبد الرحمن هو ابن عمر إنما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبر فقال إن صاحب هذا ليعذب وأهله يبكون عليه ثم قرأت ولا تزر وازرة مزر أخرى قال عن أبي معاوية على قبر يهودي إذا عائشة رضي الله عنها هناك روايتان الرواية الأولى أن عبد الله بن عمر قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله هذه الرواية الثانية هي عن عمر بن الخطاب نفسه بأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المي لا يعذب ببكاء أهله عليه. هناك طريقان واضح إن السؤال عائشة سألت في أكثر من مرة. الطريق الأول وهو أن ابن عباس هو الذي سأل عائشة رضي الله عنها. قيل لها يا أم المؤمنين إن أبا عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر بيقول كذا وكذا وكذا. ويحدث هذا ويقول إن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله كذا وكذا وكذا إن الميت ليعزل أهله عليه عائشة رضي الله عنها أول شيء برأت عبد الله بن عمر وعمر من الكذب على رسول الله فقالت لما إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين إذا أول شيء خرجتهم من المسألة دي ويعذرتهم لا تحدثوني عن كذبين كذبين أو مكذبين ولكن السمع يخطئ ولكن السمع يخطئ يعني نسبت أن هناك وهم في السمع من ابن عمر واضح أو عمر بن الخطاب يبقى هذا من ايه من العزر الجميع من العزر الجميع إن رجل مثلا من أهل السنة قال كذا وكذا وكذا فلا تنسب إليه تعمد الغلط واضح وأنه تعمد الخطأ لا وإنما لعله وهم في كذا لعله ظن كذا وكان الحق في خلافه واضح فقالت أما إنكم لا تحدثان عن كاذبين ولا مكذبين في رواية عند الإمام أحمد قالت رحم الله أبا عبد الرحمن شوف دعت له هنا. واضح إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم معذرة قالت رحم الله أبا عبد الرحمن وإنما سمع أول الحديث ولم يسمع آخرة ده, ده الحديث كان لي, إيه؟ كان لي بقية فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت لا يعزب ببكاء أهله عليه وإنما كان هذا على جنازة يهودي إنما كانت هذا على جنازة يهودي وفي رواية إنهم لا يبكون وهو يعذب الآن إنهم لا يبكون دي جمعها الإمام الزركشي إذا إنهم لا يبكون وهو يعذب ليه يعذب الآن إذن عندي هنا زيادة علم من من؟ من عائشة. خلاص لأن بعض أهل العلم قال إيه؟ طيب فلماذا لا ننسب الوهم إلى عائشة ونسبنا الوهم إلى ابن عمر وعم هو الكلام لأن عائشة رضي الله عنها ما وهمت ابن عمر في السماع إلا لأنها عندها زيادة زيادة علم إذا من هنا أفهم أنا إذا أردت أن أوهم كلام أحد وهذه من أصول الردود إذا أردت أن أوهم وأقول هذا كلام وهم أو هذا كلام غير صحيح يبقى الأصل أن أنا عندي الصحيح صحيح ولا أنا أقول هذا وهم أو هذا غلط وخلاص على كده طيب ما دليل أنه خطأ يبقى لابد أن يكون عندك علم زيادة علم تبين هذا الخطأ أو تبين هذا الوهم لأنك لو قلتandal بالحكم بالخطأ فلماذا لا تكون أنت المخطئ صح الكلام كده يبقى لابد إذا كان الكلام مجمل يبقى لابد إذا وهمت أحد أو خطأت يبقى لابد أن يكون بديت تفصيل لابد أن يكون عندك روايات أخرى تبين الكلام لابد أن يكون عندك زيادة علم عشان هنا أنا أنزل القعدة بأن من علم حج على من لم يعلم صحيح الكلام كده لكن ما يصح رد الكلام بغير غير دليل لذلك عائشة هنا رضي الله عنها بعد أن وهمت الكلام بيّنت لي زيادة العلم الذي عنده فقالت إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا في جنازة من يهودي إنهم لا يكون وهو يعذره وهو يعذب الآن عائشة رضي الله عنها قالت ولا تزل وزرة ولا تزل وزرة وزرة أخرى بعد ما بينت الكلام أرادت أن تبين بأن بكاء الميت البكاء على الميت أولا جائز من الشارع صح الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه وبكى على بناته عليه الصلاة والسلام ورأى من يبكي عليه الصلاة والسلام بل وأزن في بكاء على جعفر رضي الله عنه وأزن في البكاء وترك البكاء على عثمان بن مظعون رضي الله عنه وكذا أزن في البكاء على عبد الله بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله يبقى كل إن الأمور دي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أذن النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب على ذا على بكاء العين وإنما يعذب على ذا وشر إلى اللسان. إذا أنا عندي من أصول الشرع بأن البكاء جائز خلاص كده فالميت لا يعذب ببكاء ببكاءه ببكاء الأهل خلاص. وإنما هنا ولا تزر وزلة وزرة ولا تزر وزلة وزرة أخرى يعني لا يحمل بكاء هؤلاء معصية بكاء هؤلاء عذاب الذي في القبر لا يتحمل مثل هذا وخد بالك الحاجة الثانية أنه الميت يعذب ببكاء أهله عليه فكيف العذاب كيف العذاب والبكاء أصلا قد قد شرع خلاص كده كلام، فأرادت عائشة أن تبين بأن الكلام أصلاً كان على جنازة من كان على جنازة يهودي إنهم لا يكون وإنه لا يعزب الآن في قبره لذلك ابن زيما رحمة الله عليه برضو قال إيه؟ قال طيب إحنا لكن خد بالك برضو مع زرفة القبر أنا أقول كلام ابن زيما بأن الميت يعزب يعني يتألم يتألم للبكاء لأنك لأن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا يسمع قرع نعالهم وهم يقولون خلاص كده معنى ذلك أنه في هذه اللحظة يسمع فابن يقول لك هو يتألم للبكاء لكن ليس معنى العذاب بالعذاب لأن العذاب قد يأتي بمعنى الألم فهل ممكن نجمع دمع ابن الثامن ركزوا معي سيبكم من اي حاجة شغل نظر ذهنك هل ممكن نجمع جمعنا جمع مثل نعم لي انت عارف جمعنا اللي انا قلت الوقت ايه ايه هو كويس كويس ماشي السفر كتو عن العذاب أي ألم لكن الكلام ده الكلام ده أنه يتألم ما هو الكلام ده لأنا ما عنديش تفسير عائشة ما هو أنا كلام ده كله لأنا ما عنديش عائشة لكن عائشة بينت أن الكلام ده خاص بمين خاص باليهودي لأن أنت خد بالك برضه أن الميت الألف واللام هنا إيه ما انت لو قلت للاستغراق يبقى على كل ميت ما تركز معايش اخوة ليه اجيب لك قهوة ما احنا لو قلنا ان الميت يبقى الالف واللام للاستغراق يبقى هنقول العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب انها في اليهودي عائشة اللي سمعت اعتبرت ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا العبرة بخصوص السبب اليهودي لا بيعلم <تصفيق> الله أفضل رجل محمد ما تتوبش الله يبارك لك احنا في ايام مش محتاج توب ها ها اهو يبقى في حاجة اسمها في الكون في المجرة بتاعتنا اسمها العبرة بخصوص السبب ايش اعتبرت بيها ولا لا يبقى ابن عمر لما سمع ان الميت لوعزبه لو كاهلي عليه الكلام ده لو النبي قال مجرد إن الميت ليعذبه كأهلي عليه تقول الألف واللم الاستغرق بالعبر بعمل اللفظ لإنه ما فيه سبب ما فيه سبب للكلام وهو ده مهم جدا إمت أقول العبرة بعمل اللفظ لا نقص السبب إيش محمد وإمت أقول العبرة بعمل اللفظ مش بدماغك لا أنا هقول لك هوا الحديث ده لي سبب عائشة جعلته فين في اليهودي يبقى في كل كافر هما بيولونه بيعياته عليه فوق وهو معلع تحت خلاص كده كلام كويس جدا يبقى العبرة بخصوص السبب يبقى الوصف السبب اللي هو ايه الوصف السبب اللي هو ايه اللي هو العلة السبب اللي هو ايه تسميها علة تسميها سبب خلاص كده تسميها تحقيق المناط كده بعض الأصولين يقولك تحقيق المناط لكن هي إيه السبب أو العلة اللي هي الوصف المناسب للحكم الوصف المناسب للحكم ده في مين؟ في الكافرين خلاص كده كلام؟ في الايه؟ في الكافرين لكن لو كان الكلام كده مطلق كده إن الميت لا يعذبك أهل عليه من غير اي سبب لا في بداية الكلام ولا في اخر الكلام يبقى بتقول هنا الالف واللام ايه للاستغراق خمسه من الفطر الاستحداد الختان الى اخره ايه الختان الالف واللام دي تفيد العموم للرجال والنساء يبقى الراء واللام لفظ ما هو فين السبب بقى ما هو في السبب هي بتقول ان عبر بالعموم ده عم باللفظ خلاص كده الكلام ليس من البر الصوم في السفر. ها عبر بخصوص السبب لأني فيه كان فيه كان فيه سبب صح كذا كلام كان فيه سبب. يبقى أنا كده فهمت. على إيش أرى أن تبين بأن العبرة هنا كانت بخصوص اللي إيه بخصوص السبب وإن الكلام ليس بعموم اللفظ ليه لأنه ولا تزر وازلة المزرة. ويزرى أخرى ولأن الشرع أزن في الإين أزن في البكاء صح كذا كلام كويس طيب ثم على ذلك ذكر صنعة الطعام لأهل الميت أما النبي عليه السلام حينما توفي جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغله هذا من بر الجوار ده من بر وحسن الجوار ان جاري مثلا توفى اهل وانا حالة الحمد لله متأسر اما الميج من المقابر ووى الى اخره فطبعا هناك امر يجلهم ممكن حد انه كنت اكل لقما من الصبح فانا بقول لأهل بيتي طيب اعملي الاكل ذا و الى اخره لغاية الميج لغاية هذا من حسن من حسن الجوار اللي الله اعلم بتعمل فين دلوقتي على جرب تعيتنا ما عاربش مفهوم؟ ممكن يكون بتعمل في الريف صح كده؟ عم تاني عندك يا عمو؟ ما تعمل خربت المبارد عندك بتعمل؟ طيب الحمد لله لسه في خير لسه في خير لسه في خير الأقارب بس مع بعض الأقارب أه أه أولاد العم والأيلة والكلام ده طيب كويس شنو هذا الحمد لله أنت بتعمل قال بابه في الشهيد الشهيد يغسل يعني ممكن تحط هنا علامة استفهام أبي داود, داود يغسل أم لا خلاص كده فساق بإسناده إلى أبي الزبير عن جابر رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو قال ونحن مع رسول الله أنت الإسناد زي ما أنت عارف الإسناد حكمه شفت الشيخ وليد بقى شفت هدي علماء الحديث بقى يسمع الاسناد على طول صح كده؟ يبقى هنا قبل عن جابر مين اللي قبل قبل مش الليف خلاص؟ يبقى كده الحديث ايه؟ الحديث ضعيف؟ ولا الاسناد ضعيف؟ سؤال وجواب الحديث ضعيف ولا الاسناد ضعيف؟ الاسناد ضعيف ليه؟ لا انا بتكلم ليه سؤال وجواب ليه ما قلتش الحديث ضعيف وليه قلت الاسناد فقط ضعيف جواب ها معنى المتن صحيح من اسناد من اسناد اخر لان الشهيد لا يبسل صحيح هذا كلام طيب سؤال تاني, سؤال تاني شهيد من هو اولا لا يعين احد بشهادة لكن الذي كان في ساحة ساحة الجهاد بين المسلمين والمشركين يبقى هنا لا يعين بشهادة لكن هنا هذا يدفل في دمائه وأمر نيته إلا الله عز وجل لعله كان يقاتل رياء وأنت تعرف أول من يصعر به من نار ثلاثة ومنهم واحد وراء الكريم كذا لكن هذا الذي لا يبسل ولا يكفر ولا يصلى عليه وإنما يوضع فيه يوضع في قبري هكذا أما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات بالطاعون فهو شهيد وتحت الهدم شهيد والغريق شهيد إلى آخره هذا الكلام أولا واحد حكم عام لا يعين أحد بالشهادة اثنين بأنه يأخذ أحكام أحكام الدنيا يأخذ أحكام الدنيا أما أمر الشهادة بأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا سلقة عذاب ولا يفتن في قبره ولا يسئل في قبره هذه مسألة من أمور الآخرة الله أعلم الله أعلم بها لكن أحكام الدنيا يأخذها كأيما مسلم بأنه يغسل يكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين واضح لذلك هنا مسألة تجد في هذه الأيام واحد يموت مثلا بالمرض كورونا الكورونا مثلا خلاص كذا فداية عمل فيه يروحوا واخدينه خلاص ويرمينه في اي حتة حفرله انا رأيت بعض اللي في بعض الناس بعتلي قال لي ده هل ده صح شرعا يعني ببعض الدول الاوروبية قال لي ده يصح شرعا حفرله مش عارف ستة متر لتحت وراحوا رمينه ده لا يغسل معين مسلم يعني لا يغسل ولا صل عليه ولا اي شيء مش من باب ان حضرته شهيد مش من باب ان هم حكموا عليه الشهادة يعني لا ده عشان بس ما حدش ايه ما حدش يتعدي مفهوم الكلام فهل هذا يجوز شرعا الجواب فضاليا ده كلام باطل ده لا ده كلام باطل هذا كلام الم... ده كلام الدفع هذا فعل المشركين بس الله والسلام على وفيه او يولعوا فينا لأش... امر المشركين الأصل هنا بأن من مات بإنما يغسل يكفن يدفن في مقابر المسلمين يصلى عليه يدع له بالمغفرة ده أصل لو غسلته طيب ما أنا إيه؟ ما أنا هتعدي ما احنا ذكرنا بإنه لا يعدي واليقين لا يزول بالشك اليقين أن هذا مسلم يصلى يغسل يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين أما العدوى فإنها لا تنتقل لا تنتقل بذاتها وإنما كل شيء يكون بقدر, بقدر الله فتفعل الأوامر الشرعية وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن بضبط عوامر الشرعية تفعل كما هي وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما هو التوكل أن تفعل الأوامر الشرعية وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أمور الدنيا أمور الدنيا التي ليست مقرونه بأمر شرعي ماشي يقول لك سيب دي ماشي ابعد عن دي ماشي خلاص ماشي مش عارف اغسل ايدك ماشي خير ماشي حط الكمامة ماشي اقعد لطم اقعد مش عارف ايه احرق في اللي جنبك القصص اللي ماشيين فيها دي اغسل الاكره بعد ما ما تقفل الباب واضح ان الحاجات دي وانت قاعد على قمت من الاتريا اللي حاجه رش بعد ما تيجي تقعد رش هتيجي تنام رش قمت من الكلام أمور ملهاش دعوة ارتباط بالعبادة مفهوم الكلام خير ماشي ماشي لكن أمور الدين أمور العبادة الواجبات المستحبات التي لي أن أفعلها أمور الدين الأصل أن أفعلها ثم ما شاء الله كان وما لم يشأ سؤال سؤل أحد علماء الأصول قيل له بأن الخنزير فيه ضرر اسمع كنان دا كويس جدا الخنزير فيه ضرر فإذا فكيف الشرع يأذن عند الموت للعبد إذا لم يطق الجوع بأن يأكل لحم خنزير إذا وجد ولا شك انه يضر، فقال ما امر الله به شرعا يرفع ضراره قدرا آه. آه. شف ما امر الله به شرعا يرفع ضراره قدرا لانك فعلت استجابة للايه لأوامر الله مشافر المساجد لا ده نفتح المساجد وادخل المساجد لأني مأمور بها شرعا وما أمر العبد به شرعا يرفع ضرره قادرا وضع الكلام كده تبلك المساجد وبيت الحرم يغلق ولمسجد النبي يغلق ولمسجد يغلق طب أنا طبق قوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسونا تضرعوا إزاي مش هزوم يخش في حاجة تانية الشاهد هنا ايه بأن هذا الحكم هذا إيه؟ لا يجوز يبقى أنا أمرت شرعا بتغسيل هذا الميت صحيح كده وتكفينه والصلاة عليه والصلاة عليه خلاص؟ فما أمر العبد به شرعا يرفع ضرره يرفع ضرره قدرا هل أنك أصدت هل أنك ميت بسبب إيه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسول ثم يدركه الموت فقد وقع أجره انت موت بسبب ايه بسبب امر شرعي فقد وقع اجروه على الله بقعدة من مات بسبب امر شرعي وقع اجروه على الله موت بقى انت ترتاح اوضح الكلام كده ظنك في الله جميل يا انت ميت بسبب امر شرعي ولا يمتنى احدكم الا وهو يحسن الظن إلا بيحسن الظن بربه واضح كلام كده يبقى الشاهد هنا إيه؟ إن ما يقال به إن داي يتمسك ويترمي كده لا هذا ما يصح أبدا هذا ما يصح أبدا هذا هو في في هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جامل في صحيح مسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالشهداء أحد أن يدفنوا في دمائهم وأن لا يبسلوا وأن وقال له يكفن في فيه ويدفن فيه دمائه هذا هو حال الشهيد وذكرنا ما معنى كلمة الشهيد كويس قال باب في ستر الميت عند غسله ودي يبغي لكل إنسان أن يفهم هذه المسألة لأن للأسف عند ما يغسل أحدهم الميت لا يهتم بهذا الباب مطلقا تجده لا يراعي عورة الميت لا يراعي عورته أبدا فيجي مثلا حتى الجماعة بتوع الكفن يشيلوا مثلا في مسجد هيتبرع بكفن طب حاطين فيه إيه؟ حاطين فيه تلاقي عشان يسطروا مثلا عورته من الصرة إلى الفخذ هذه كتعة القماش، هذه لا تسطر شيء أصلا هذه لا تسطر شيء لذلك إذا أردت أن تغسل وذهبت لتغسل أحدا في الاصل ان اكتبعوا اهل الميت ان يجيبوا من عندهم اسمه البشكير البشكير كبير خلاص مفيش بشكير طبعته كان فوطة خلاص يكونوا مع بعضهم البعض لان هذه مهما وبعت الماء فهذه كساء غليظ تسطر الاين؟ تسطر العورة طيب قال هنا كيف غسل كيف غسل الميت أي كيفية غسل الميت الأصل في الباب ده لأن غسل الميت عبادة هذه عبادة فالأصل إذا كانت عبادة الأصل فيها لإيه التوقيف خلاص يبقى ما يصح أن أخرج عن النصوص الشرعية أعلم الناس ناس بتغسيل الميت كانت أم عطيه كانت أم عبد عم. كان عمر نفسه بيسألها أعلم الناس بتغسيل الميت وكانت قد علمت ابنة محمد ابن سيرين فكانت أعلم التابعات بتغسيل الميت ابنة محمد ابن سيرين صاحب أنس بن مالك أنا مالك ساق هنا بإسناده إلى محمد بن عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال لازم نجمع الروايات عشان كده أبي داود جاب الروايات وإن كان هناك روايات أخرى لم يذكرها يعني لأنها ليست على إسلامي حين توفيت ابنته فقال غسلناها ثلاثة يبقى ب بثلاث خلاص ثلاثا او خمسا قال او سبعا، عند احمد بن حبان او تسعة يبقى النبي عليه السلام بيبين هون ثلاث خمس يبقى اقل ايه اقلهم ثلاث ثلاثا او خمسا او سبعا او تسعة ان رأيتن ذلك ان رأيتن ذلك هنا كلمة إن رأيتمنا ذلك يبقى أحال النبي عليه الصلاة والسلام في الزيادة لأمر المغسل فقد يرى المغسل بأن العبد ده يحتاج بدل التسع أحد عشر لأن الوطر مقصود وصل الكلام جدا ممكن يكون العبد ده عامل حدثة غسله لغاية تسع مرات برضو إيه في أماكن محتاجة برضو فيغسله بسله عشر ممكن اكثر من ذلك لذلك قال ان رايتمنا ايه ان رأيتن ذلك يبقى هذه حالة الى المغس قال او اكثر من ذلك ان رايتمنا ذلك بماء بماء وسدر بماء وسدر يبقى النبي عليه الصلاه والسلام هنا بين بان التغسيل انما يكون بماء و وسدر السدر ورق خشن إذا كما فسره ابن سيرين ورق خشن كنت إذا طحنته كان يطحنونه بين كده ووضع في الماء إنما يصنع رغاوي خلاص كده وكان ابن مسعود بيغتسل به بي أحيانا ابن مسعود نفسه في الحياة كان بيغتسل به بي إيه أحيانا يعني شيء مشابه للإيه للصابون لأنه أبعى في النظافة أكثر خلاص كده كلام يبقى أنا كده عندي طبعا السدر ممكن يكون صعب النفتي ومثلاً خلاص يبقى أنا كده عندي بماء وصابون في الثلاث أو الخمس أو, أو السبع غسلات لكن النبي عليه الصلاة قال وجعلنا في الآخرة كافوراً أو شيئا من كافور اجعلنا في الآخرة يعني الغسلة الغسلة الأخيرة اجعلوا في في الآخرة كافورا أو شيء في الكافور. قل بالك من الكلام اجعلنا في الآخرة. هل معنى اجعلنا في الآخرة كافورا؟ يعني الغسلة الثالثة بدون ماء وصدر وتكون ماء بالكافور. بلى بيعمله أكثر المغسلين أو ما عرفش حد اللي بيعمل كده لكن النبي صلى عليه وسلم بيقول وجعلنا في ما قالش وجعلوا الآخرة كافورا. سامش غام؟ ركز معي ذا. ركز الطريق. فليه معه يبقى وجعلنا في الآشرة فيه يبقى معها صح كلام كده يبقى أنا الغسل الأخيرة فيها ماء وصابون برضو صح كذا كلام ماء وصابون برضو لكن آخر شيء بالماء الذي أنا سيكون آخر ماء على جسدي يكون ماء ماء بكافور وليست الغسل الأخيرة بكافور فقط يبقى وجعلنا فيه في الآخرة ما قالش وجعلنا الآخرة كافورا عارف لو قال وجعلنا الآخرة كافورا يبقى الغسل الأخير من غير إيه؟ من غير ماء وسدر من غير ماء وصابون وصل كده كلام يبقى في جميع الغسلات بماء وين بماء وصابون لكن آخر ماء يمس جسد الميت هو لين الماء بالكافور طيب المسألة الثانية قيل يعني لما الكافور قال لأن الكفور طبعا الكفور ممكن تجيبه زيت أو ممكن مثلا يأتي حبيبات ممكن زيت وحبيبات وانت ايه بتفتته في الماء قال لأن الكفور فيه جعل الله فيه خاصية بأنه يجعل البدن باقيا أكثر وقت ممكن يجعل البدن ايه باقيا أكثر وقت يبعد عنه الهوام ويبعد عنه ويبعد عنه اكثر وقت اكثر وقت ممر خلاص كده الكلام قال واجعنا في الاخرة كافورا او شيئا من من كافور فاذا فرغتن فآذنني اما تخلصوا لي فلما فرغنا آذننا خلصنا قلنا له فاعطانا حقوه فقال اشعرناها اياه اشعرناها اياه يعني النبي عليه الصلاه والسلام اعطاهم شيء من ازاره أو بنطاله عليه الصلاه والسلام فقال اشعرناه اياه يعني ايه اجعلونه فيما يلي الكفن اجعلونه فيما يلي الايه فيما يلي الكفن طبعا العله لماذا لان النبي عليه الصلاه والسلام جسده مبارك عليه الصلاة والسلام وانتم فاكرين الصحابي الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام البوردة التي لبسها أن يلبسها منهم وقال إنما أردتها لأجعلها إيه لأجعلها في كفني طيب يبقى احنا كده ركز معايا أو حاول ترقمها يبقى احنا كده أولا الغسل في السنة وتر. صح كده كلام يبقى الغسل هنا إيه وتر. اثنين بأن الحد الأدنى فيه ثلاثة والحد الأعلى فيه وطرا لكن غير معلوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال او اكثر ان ان رأيتن ذلك خلاص كده كلام كويس طيب ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام بين بان جميع الغسلات بماء وسدر خلاص جميع الغسلات الامر الرابع بان اخر ما يمس بدن الميت الا وهو ماء به كفور أو شيء من كفور، خلاص؟ طيب تعالى الرواية اللي بعدها ساق بإسناده برضو إلى محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية قالت مشط ماها ثلاثة قرون أي ابنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا هنا جعلت رأسها ثلاثة قرون اللي هي اللي بيسموها الضفاير اللي بيسموها اللي بيسموها الضفاية يبقى هذه المرأة يفعل بها من السنة يفعل بها هكذا يبقى دي الأمر الخامس خاص بالمرأة طيب قال في الذي بعدها وظفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها يعني الجزئتين اللي قدام من الشعر اتعاملوا وآخر جزئية من الشعر تلمه كله من وراء وتعمل ايه ضفيرة واحدة يبقى ضفيرة من هنا وضفيرة من هنا والضفيرة في ايه الضفيرة واحدة في آخر الشعر تلمي الشعر كله فيه ثم ألقيت ايه ألقيت خلفها الرواية التي تليها عن أم عطية أن رسول الله قال لهن صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا يبقى هنا في زيادة ابدأنا بميامينها وبمواضع الوضوء منها يبقى أنا كده عندي سنتين زيادة اللي تخطون عندك ابدأنا بميامينها زي ما تفعل أنت في الاين؟ كمثل ما تفعل أنت في الوضوء بتبدأ باليمين واضح؟ وبتتوبأ ابدأنا بميامينها واضح؟ وبما مواضيع الوضوء وبما مواضيع الوضوء منها مواضيع الوضوء منها طبعاً بمواضيع الوضوء منها أركان واجبات ال وأركان الوضوء غسل الوجه غسل الوجه التي هي أيت ما إذا يا الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكمها وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الاربعه دول اللي عليهم الاجماع الذي عليهم ايه الاجماع غسل الوجه اليدين الى المرفقين مسح الرأس الرجل الى الى الكعبين العظمتين النتيتين في الجانب في جانب خلاص المضمضه والاستنشاق مستحبتان عند الجمهور خلاص مسح الأذن عند الأربع أبي حنيفة مالك الشافية أحمد مستحب مش فرض خلاص كده الذي هو فرض مسح مسح الرأس خلاص يبقى هنا ابدأنا بما منها ومعاضع الوضوء منها إذا هذه, هذه الأربع أما أنه يجيب مثل الأطمى ويدخلها في منخير ويجيب مش عارف شوية مية رميلهم بهم سنانه أنت ما عملش حاجة أصلا فضل إذن هنا يغسل هذه الأربعة مواضع التي هي مواضع الوضوء المتفق عليه لأن المضمضة ما يصلح أنه يتمضمن أصلا فمسألة أن آتي بقطنة واجعلها على سناني أنت ما فعلت شيء اصلا واضح الكلام؟ أنت ما فعلت شيء أن أتي بقطنة واجعلها في أنفي أنت برضو ما فعلت ما فعلت شيء هل فهم؟ هذه أيضا منين هذه من البدع هذه من جملة البداع. يبقى تلاحظ بأن التغسيل أمره, أمره سهل يبقى أنا كده عندي عدة سنن. السنة الأولى بأني أجعل وطرا صحيح؟ الحد الأدنى ثلاثة والأكثر إن رآها المغسط كويس اتنين بأن يكون بماء وسدر صحيح الكلام كده كويس الآخرة, الأخرة يجعل فيها كفورا على الصحيح المسألة الرابعة بأنه يبدأ باليمين وبمواضع وبمواضع الوضوء منه أول شيء إنما يبدأ بمواضع مواضع الوضوء هناك شيء آخر فعله العباس وعلي ابن أبي طالب مع النبي عليه السلام لأنه يغسل, بأنه يغسل عورته يغسل عورته ولكن يغسل عورته مع شيء يكون في يديه حتى لا يمس العورة مباشرة حتى قال علي بن ابي طالب تب تحيا يا رسول الله الشاهد هنا إيه؟ بأنه يبدأ في استنجائه كما فعل العباس وعلي بن ابي طالب اتنين يبدأ باليمين ومواضع مواضع الوضوء ثلاثة إنما يبدأ به بعد ذلك بالتخسين طيب ما هي البدع التي تقام الآن ما دون هذا الكلام بدع بعد كل غسلة يتوضأ يوضأ الميت ليه؟ أين هنا بأن بعد كل غسلة يوضأ الميت ثم يغسله مرة ثانية الموصلين جميعا يفعلون مثل هذا ليه؟ مثل هذا الكلام ليس في الحديث بأنه عند بعد ما يغسل بأنه يضع يده اليمنى على اليسرى على على صدره خلاص ويكفن عليه هذا الكلام من أين أتيت به هذه من البدعينة أفهم. وإنما الأصل في ذلك اي وضع الـ الـ اليدين على الجنب هذا الأصل هو المعهود يعني خلاص كده أما وضع اليمنى على اليسرى على الصدر هذه هيئة الصلاة هذه من بدع من بدع المبسلين النبي عليه الصلاة والسلام بعض العلم قال يوضع على الميت طيب يوضع عليه طيب لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته دابته قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم ها ها. لا تغط رأسه ولا تمسه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لا تغط رأسه إذن الأصل بإن الميت يغطى رأسه ولا تمسه طيبا إن الميت يمس, إيه؟ يمس طيبا خلاص لكن الطيب هنا مطلق يعني بعد ما يوضع بعد ما غسل الميت أضع عليه أناي طيبا ما شيئا من الطيب مثلا لكن طبعا ما يوضع عليه المسك الأحمر لأن المسك الأحمر هنا طبعا سيحدث بقع في الجسم ويحدث بقع في الكفن فقد يظن به ظن السوء خلاص كده لكن أي طيب تاني يكون أبيض يكون أبيضا لكن وضع الطيب في مواضع السجود أو مواضع السلام بيبدع المغسلين يجي يجيب إزازة مثلا طيب والهاجع ورحضت عند السجود وعند كافيه وعند الركبتين طب انت بتعمل كده لك دي مواضع السجود هذه بدعة النبي عليه الصلاة والسلام توفيت امامه ابنته ولم يفعل لم يفعل ذلك علم الغسل ولم يفعل ولم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام خلاص كده هذه من بدعة لإيه؟ من بدعة المغسلين طيب مسألة الكفن الكفن هنا الروايات التي في الكفن الصحيح في هذه المسألة وهو مذل المحمد بن حزم وطوائف من الملكية على إن ما يكفن به الرجل من ثلاث أسواب هو ما يكفن به المرأة من ثلاثة, من ثلاثة أسواب واشتراط خمسة أسواب للمرأة إنما بني على حديث ضعيف لا يصح إسناده أفهم؟ لا يصح إسناده لكن إن رأى الرجل المبسل مثلا بأن هذه المرأة تحتاج إلى أكثر كي يسترها أكثر فلا بأس لعلة ستر الإن لعلة ستر العورة خلاص كذا لكن الأصل في الكفن أن يكون سلاسة أسواب ستجد هذه النصوص كلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ذلك الأصل الأمر الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ثيابكم البياض البسوه وكفنوا فيه وكفنوا فيه موتاكم وكفنوا فيه وكفنوا فيه موتاكم لكن هنا مثلا في أول حديث في باب الكثم ألا وهو حديث ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر يبقى تلاحظ هنا أبي الزبير سمع إيه؟ أنه سمع جابرا ابن عبد الله يحدث عن النبي رسولان أنه خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض قبض أي مات فكفن في كفن غير طائل غير طائل يعني لم يهتم بكفنه ولا بترسيله وقبر ليلا أي دفن ليلا فزجر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبر الرجل بالليل حتى يصل عليه إلا أن يضطر إنسانا إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه هذا معلوم لكن هل يؤخذ من هذا الحديث بأنه لا يجوز الدفن ليلا هل يؤخذ منه بأنه لا يجوز الدفن بالليل لأن النبي عليه الله زجر وسلم الذين دفن الرجل بالليل الجواب لا لأن النبي عليه الصلاة أولا النبي عليه وسلم دفن ليلة كذا أبو بكر كذا عمر عثمان عليه دفنوا ليلا فالدفن بالليل هذين كمثل النهار لا بأس بذلك لكن النبي عليه وسلم إنما زجر الذي دفن ليلا لكل العلتين الأمر الأول إذا لم يجد من يصلى عليه لإن محل الوقت ده إن الناس منشغلون إما في النوم إما في أي شيء مفهوم أما بالنهار فالناس إيه محلهم أنهم موجودون تستطيع انك تأتي بهم أما وقت الليل فهذا ليس محل بوجود الناس فهنا يخشى إلا يخشى إما أنه لا يصلى عليه واضح أو يصلى عليه النادر أو القليل جدا مفهوم لكن لو كان بالنهار فهذا أول هذا أفضل يبقى العلة دي لكن لو فيه مثلا الناس كسر جدا بالليل وسيصلى عليه فهذا هو الأولى الأصل في ذلك قول النبي عليه والسلام أسلعوا بالجنازة لكن إذا لم يوجد أناس يبقى ترجع وتنتظر إلى, إيه؟ إلى النهار الأمر الثاني بأن النبي عليه والسلام زجر أنه لم يكفن كما ينبغي ولم يغسل كما ينبغي إذن النبي عليه الصلاة والسلام زجر لكل العلتين لكن لو العلتين دول انتفوا وجد فعلا من يبسله ويكفنه جيدا والناس يصلون عليه كثير فهو الأولى واضح وكل ما كان مصلحة لهذا الميت فهو أولى وأفضل ثم ذكر هنا في كفن المرأة كما ذكرت لك بأن كفن المرأة لا يصح فيه مسألة خمسة أسباب، وإنما الأصل إنما النساء شقائق الرجال، إلا إذا اضطر المغسل أن يزيد في كفنها لستر لسترة عورتها، لأن الأصل في أمور الشريعة بأن كل ما كان الشيء أستر العورة فهو فهو أولى فهو أولى. طيب ممكن. نقول الكلام بعد العشاء ان شاء الله